ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمه الموتى وحشّلنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا لي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 فلا تكونن من الْمُمْتَرِينَ وتمت كلمة ربك صدقا وَعَدْلًا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أت شر من في الأرض يضل ك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الضن وإنهم إلا يخرسون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم علم بالمتدين، فقلوا بما ذكر رسم الله عليه إن كنتوا بآياته.